سورة فاتح wax ayd Allah subhanahu wa ta'ala qudratis wahin tusin wallahu wa gal oo aradu leedahay ya laga aburay thumma min nutfatin anruf ba وما تحملوا ما أورثته من أثمد دجما أورثته ولا تصن... تضع من الدجس إلا بعلمه إلا أغانتي سموياه وما يعمر لما عمر سيي من معمر كل عمر سيي ولا ينقص لمن نقصاميه مما ميمو... من عمره عمره الإنسان إلا في كتاب موياه يو كسغين إن ذلك من الله يسير وما يسوي مسغنا البحران اللي بضب ضوض مفتن اسمه هذا كان عذب معان ويفراته آدم معان سائق وكدادجو شرابه شراب كيس ضدك كدادجو وهذا كان إنه ملح ملح ويجاج أو ومن كل اللي بضبنا تأكلون واتك أنتان كوا معان يكونوا خدات لحم نيلي دريا أو وتسخر الجيولات كلسوبخدان حليتان جوهر باد كلسوبخدان يمعدن تلبسونها اد خلدتا او در اهان خلدتان اما قروخ اهان خلدتان وتل الفلك دونت فيه في البحر مواخر اسو دلاين هيزومكيسا هلكا شفكا كوري كو دلاينو مخا دونتا اي ميشا عمر يسال ليدين من فضل الله رزقيسا ان ادلبتان iyaw walalla ku tashkuro ina soo Allah subhanahu wa ta'ala mithalkana la ina soo hordhigay labada ma wa badda marka la khello badawhii la gela soo bix Ilaahay qududdiis ee waxaa loo khadaareeyay badda hadii ay macaanan lahayd way uuri lahayd hadda uraya tanoway macanta mid walba na hilib cusubad kala soo baxaysa xiliyada bahashay leeyda luulka iyo jawharta iyo aad ku xaragooto ina tan u qaar dar ka dhiganaysaan yaa laga soo saara doontiyo waxaarka dhax soconaysa haddii aad badaysi leedahay doontaa waxa saaran 100 kun oo tan ba waxa la kala wareejin san yaab ba ku dilay ilaah qudradaysay inta muxuu saalla idin ku yeelay wabadda iyo idin ku sahlay inaad alla rizqigaa sata tata inta laga qado ya arabaha laga soo qaadi badeeciyi wax laga soo qaadi waa nicma binan nicma weye oo ilaahay ila siiyay marka subhanahu wa ta'ala wa Allah sida yeelay qudradiisu waxay macnuhu ka dhiganyahay وما يسوي مسنا البحران اللي بضرب هذا كان عذب معان فراته آدم معان وبيها توج جسد يوسف عاصي قل يا وبيها معان يكون خلاص مركز كده في سماوية المثل ما لا سقرا ليلا توجين ولا يا بورف كسر الداعي سوق بحب بدك كده هذي إلى أنت أرق جاعا بيها كده من مايا بيها كله ده هكذا سو bay sano kale wa badi halkana dad qodano wa laasbi macaan adu sidaan wa la ilaakin sida ibnu kathir uu leeyahay wa badan toogaga iyo laagaha iyo kuwan weeye uma yeeso weel bahrani labada badood ma sina hada kanu albu macaan weeyo u wadmo هي اللي <سؤال> بتكع وناسان دريّا وعصب وتستخرجونه وتكلاسه بحيسان ومن كل دمانتاكلونه وحد وناسان لحمه هي اللي دريّا وعصب وتستخرجونه وتكلاسه بحيسان حلية جوهريا معدن تلبسونها أذحنتانه وحد ذرك كدر ستانو إسقق الحسان وترى الفلك فيه في البحر بدأ لحد هذا وبدأ خدره وآخره يوضع قدر محاسبة الله يعلي لتبطقو إن الله بدان من فضله Allah fits قيصة تجاره دواليه إيا تشكرون إنك شكرا على لكم هذا سان الله سيد في النهار ما لنت ويولي جل النهاره في الليله بينك وسخر الشمس قرحة نوسعتي ييولق مرض ضيحه يجري وصع لأجل المدمد مسمى الله مقعابيه وإلى قيامه وإساهم بأشقينيه ذلكم الله صدايه الله وإيه ربكم ربكم وإيه له الله وحاوسنا الملك تصرف بأسنا والذين كوا تدعون أدعاب ديسان ومن دونه ألا غيرك ما يملكونه إذن مهنة كران وإذن مهل كران من قد من hub laftimireed duush ka saar hubka laftimireed ka qidmiir qoliyana inta idin weheli allah subhanahu wa taala isku dhex googoya habeenki kamida maalinta lagu dari maalinta kamida habeenka lagu dari way marna way sinmayaano 12 saac iyo 12 saac oo مجرناهين، سات هب إنكوا تشوف سما دا كي قرر هذا الجهل كاكو قصوى بعد هاي، إسمه تلقيه ده من وعاءن كريت، الله بس سيداهي. الشمس هذا، هي قمر كا الله بده بإله بأيدين سعدتيه، نفع جا إنكوا سعدتيه، قرر أحد الدوا إله ذا هاي، markii ay xaggan ka dhacdo iyo arxiga hoostiisa ay sujuudi baa Ilaahi baa ka idan dalbi halkaas ay ka soo bixiy 356 tan ka oo sanadku yahay 300 iyo 60 waday kala maray bishiiba bishi waxay maray 7 meelood kala mar ama 920 meelood dayxu waa ووحيدوا الكو الدواء يعددكن الله ساصيدا إذاي إلى إلها الصداي إلى واقه الله وكليكي ربكم ربجي إذا أقالي صفة الرب وصفة فعل البيت المامي وحلا وحيد وحي غازي كي واحدي ليك هي واحد نولينا هي وصفة فعل باليلة الله نوحي البيت المامي سه صفة الذات وصفة وجه الله وحوي ي. عبادات وكتع الغواي صفة الذات مركان قلادن قالا ذي هي سفة فعل كواي إنه إله خالق لكن سفة الذات كأنه أقوله إنه قال ذي الله سبحانه وتعالى تصرف سجع إسكله وحنادو يادنا إنسانه الله كسر كيا لفته تмир تحوب كي يار تмир تكوه السيئة أنت إلا جد مهلكها هكيا وليجاب الدواء ما الحاجة يكون كذا أكثر يا حرمية، هذا قبر, قبر بمهنم يلوح القول السولي، ننبا كذا العيد، ينندا اللي يراه آد وح فهم سن يا نمر غير كذا، يولي نكينا ووجينا إنه لاعث، إنه برينا ما نطلعه إلا لاعب ما يسنه، ويسوأ كتاعه، ورغم وجود هذا بقى ميروح حتى حب كلفت تمرت يدي مهلك ره، يولي جل ليلا في النهار ما لنت، ويجولي النهار وما لنت في الليل يا وسخر الشمس والقمر ضيحهن و سعتيه اسا قدرتييس ايي كو كل دمان او شمس يقمركا يجري و سكل اجل الى اجل مد مسمن لمغعاده انتا لوو تالا غلين markay u dambaysay inta idan dalbta لو الله وحاو سناد الملك تصرف باوسبنا الله سدا يليه الله وي ربكم رب وي لو الله وحاو سناد الملك تصرف والذين كو تدعون عباد يسان وديان يسان من دون الله غيرك وهم يملكون اذ ان من كلام من قديمين حب لفت مير انت تدعوهم هداا يدا لا. لا يسمعوا مقل ما ايا دعاءكم دواقي ما ايا ولو سمعوا هدا مقلان كبا مثل جابوا لكم الدين أجيبي ما واحد رفعت عند سين ما ويوم قيامة قيامها يوم كي سنة يكفرون ويكجع لوبه بشلككم شريجالي الله وذا جيسين ويكجع ولا ينبوكم كوما ورمخا أفصلوا مثل خبيرين أحد كوه أقوك هلا سوق ورم عدك ورم كتابك بحي ألقوا ورم بعين ولا ينبوكم مثل خبير ومنسلا عجيبا وهو الله لي حتى إذا مغل هدايب إذا المغلان وحيدين ترى ملقي قيامهن وبيدينا ما نعبدهم إلا اللي يقربونا إلى الله مركيكون يجاهدين قوى ما كنا ندعوه يكووندهن النجنة ما إذا بريني إذا ما إذا ما نقان اسمن قانو. لا يسمعو مغل ما يدعأكم دعأي إن ولو يستمعوه حتى حتى مغلان بالكاب الصقى مسجاب لكم إذا أجيب ما يان وحد ربتان كهله wa yawm al-qiyamati qiyamahu yawm kisan yakfuruna wa yakalu bi shirkatikum shirka gin an gam mabidun ogayn bay laihin bariwadin kanay malaikata iyo asalihiinta iyo anbiyaada iyo wixii laaabadi jiray oo daqiyamaha markii la tago wika bari noqonaya wala أحب يحكسدك كورهم عدنا كورهم والله ينبيك كور مثل خبيك كور أجمل ذلك آكل عدنا كورهم و الله سبحانه وتعالى تعالى الله باصيذا إنا و الله إننا يا يهال ناس ضدك يوم أنتم الفقراء و أتباعنتهم إلى الله ألا دباعنتهم والله ألا نهوا ألا الغنيك كافتهم ويه الحميد أم حاتسًا كل فعله و الله سبحانه و تعالى و ح الله و حميد وكم هاتين يعي وكم في عينه وأنا غنيه إذن إذن مباهن إذن كأباهن كفي كل وقتنا نلاشينا يكيفينا يا أخرة يوحول بيد الله أدب بهنتهين الله عابده عد كلها كلها بيننا وين يا يهاننا صداتك وأنتم إذنكم الفقراء كأباهن باتين إلى الله الله أباهن والله ألا نهوا إلا الغنيك كافتهن والحميد أم هاتن الله وح صميا وح في عيونيه إن يشاء هذو الله دونه. يذهبكم ويدنتكسينه ووبيدين بابين. و يأتيه الله إما بخلق خلق جديد وعسبه. إذا كذب عنه. وما ذلك أرنت عصيانه. إنه إذا بابي وخلق عسب كانوا. على الله ألا تشيء بعزيز من ذلك ما؟ تتكين له. أنت هسودم بجلية. إلهي وحهلك أنا أنتوا إذا بابي وقوف عنه إذا كونا كذا. إنه صميم. إذا كله الذين حريصين يايا وحليدين شيء يايا عبادة الصقل إذا الله يهوي. وأنا حريص على Day to <totus> Villahovahino so the Dejinin, in a barbe in, or in the Toba the in one Harisa In do Allah donor. You eat in Texino within Baba in. We are tea with law in a Bikal and Khaki Jadidin Adag Allah, Allah وزر أخرى متك للدم وين تدعي هداي أرنا واقضوا نفس تاسي، انتدعي هداي لا واقضوا نفس النف مثقالة شنو العسل أيه الدم بالعسل إلى حملها وكرر على أرنا واقضوا وربقي قيبي دقائق لهدو، لا يحمل منه لقحم بارم هاي الشيء أنير ولو كان هذا كاو أرنا واقعنا ياي ذاكربا قربك في الساحر، نفينا النف كله دم بيجي محمد، نف ولا يسكي ساله يهو Haddii nif kala qadaabadeeda u dhawaaqdo in yar nka ba qadkar ninka uu imaan ilmihiisa wuxuu dhayab soo si fiican ku ma dhaqaleeyay si fiican ba ku dhaqaleeyay ha maanta wax yar xasanad kaga iga sii abu waxaad sheegtay waan xafududay aniga laftayda cabsan boo dhay xaaskiisii buu u tag ku ahsoo ninkaagi ma hin ha wa wax dhib yar ما أنت وحي قتار، هدي محال لقتارك لو أبغى قال بمركور، ساء سعد قيامها شوكت، نفضة فتن نف بك عمبارك ثامتك، الداتي هذا أدونك شف يكون شفاعة القيامة هو، أدونك ما بقى شف، أميت خذو من دون الله شفاعة، أدونك شفيعكم إسمه يذكرني، نبي الله محمد شفاعدي سبات الشفاعة العظمة نبي الله محمد بالك مؤمنين تنو ويسوش شفاع قادي، ملائكته ويشفع قادي، مركزه مركز دمنا فضل جا على يو إنبذ النار ثكك سوبيح، وإله توحيدا، شبع عض مركز وين صوحا الله شفاع قادي، خالي اللي جيه وإله توحيد يحي، كشفاع قادنا وينلا إذنوا، ولا تزيره ما حبارته، وزيره نفدم باب تي، أخرى مدخل vain te doguhaa, on vaikutus, mutta kallistunut la ilahimliha. Harkkaa, että tämä edeskä on kun on vaikutus. Ei ymmärrä, että se on kahden päivän jälkeen. Hän on kahden päivän jälkeen. Hän on wa qaamu salaata salaaduna tukada kuwa baad digniintaad macna digniintaad ku waasi aan fiici wey adu udna qalbiga hidaya ugu mashbi kartid digniintaaduna waxay anfici kuwa allahooda yaqaan oo allahooda in bildaantiisa arag qudradii sawaynu aragnaa aabuda oo salaadatu kada kuwa baad digniintaada aqbali kuwa datka u datka dadka wacdiya idinna na qalbigisku ma shubkara laakiin way u sheego inaba tundidu waxaad adigu u dii w billahi rabba alladheen kuwa yakhshawna rabbahum rabbika tabaqoo allahooda yaqana bil ghaibi magnida khu yaqanuhu lan jannati ya narthi wa hum ma aragno wa qaamu salata salatana tukada wa rukniga labaad ee diinta islaamka arkanul iimaanka rukniga salaat روح مر كل لا إله الله محمد رسول الله جداني أوليون نغضي وليبون نغضوا والصاق قال ولي نمدي هذا صلاة كدة رنا ويسير خرناي نبنا كدة عبده يوكا ولي سينيح مر خوات ركني قال بعد ماي هذا بارق وحاج رنا يا هذا وحلقوا على من فوقه مسلم هذه ليلة متو كذا بالدي وامسلم هذه ليلة هل كاسلة سهرزين ومن تذكى قفقيط ظهير النفسي صوت ضعائي عبادك كدة ظهير فإنما يتزكى وحو ظاهره لنفسه لاجل نفسي نفسي صدرت ان وحو غمتري قلتي نفسي صداعه اي ييمان كو دهيره اسدوم با استدهيره ادنا وحو غمتري ويل الله أهن أهن الا حديث سنبون اهل المصير اه شهدن بو محكمه الله لتك مره محكمه الله الدنيا بآخرك على ومن تذكى قف كيد ظاهرة والنفتي ساظاهرة فمن تذكى قف كيد ما وإيمان يضع اسقظ ظاهرة في لما يتذكى واسقظ ظاهرة للنفسي النفتي سو سو ما وحسه ترى عدنا أول لقمة قبل وإلله أحد يسأل مصير أهل شوفنا أهل تونايو محكم الداء الله لتجني وما يسوي مسنا العمر إن دملي hi wal basiru inda qaba wala dulumatun mujdiyal khamsaniyya wala nuru iftin wala dhillu husqumasniya wala al-haruru kulayluma yastawi masina al-ahya'u kuwa noliyo wala al-mawatu kuwa dinta masina intan odh waxi misaalo yihiin mu'minka iyaga iy al-a'ma basir kuwa inda qaba wa mu'minka iy ku indala galka looga jeeda hada kuin taabi ja kuin dalla, mielestäsi meihin, illega baha tä, illega tä on illega sotkaan, galka ymmärtämätön asiasi se liittyy. Välit zulumatu, väl noor, väl rahmatta, iä dembiilla afka, iä jannadi iyo, mielestäsi meihin, zulumatu, dembi ge iimanku mielestäsi meihin, a zulumat, maasiad iimanku mielestäsi meihin mäen, a tilu väl haru, väsi dokale, jannadi näär suu massiinä, <passierenani> <tutu> sida iina koulayl iyo kavo ihaosu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 iyee iimaankuma seenaa shirkiga iimaankuma seenaa walad dil wax kuma seenaa iyo walax xadduur ku leeq sidaas oo kale jannada iyo nartoo ma seenaa woma ye sawi ma seenaa alax yaa kuwo nooli walal ma tu kuma dantaay sidaas oo kale muuminiintii galanuma seenaa oo kale isku midbaa inallaah allay yismaa wuxuu wax maqashiyaa oo wuxuu qof waa oo ku ما في القبور cabri wax ku qocina miyad wax ma qashin karin way sida soo kala dan gaalad waxu ma qashin karin oo idan u fahamsiin karin bay ka dhiganta sida qof dhintay oo qabri ku jiray aad wax aad u fahamsiin karin oo uu ma qashin karin ya dan gaalkana waxu ma fahamsiin karin لكن هادوا فهم سينوي، فهم سينوي. الله وحليه إن الله أله. يسمعه وهم قشي يا ما يشاء وغفودان. أفهم سيا إلهي بهداية ضعية. وما أنت هذاك ماتيد بمسميع كم قشي إنكره أفهم من في القبور قبر واحد كتره. قالوا دوا سلاس وكلمر. قبر كتره ما فهم سينكر إن ما أنت هذاك ماتيد إلا نذير ودجنين حيماهيان. هذاك دجنين وباكسار ينادتكم وشياك تتفهم سيسي دول قادلة، أن حريص لو لكن حلكامس عرف إني فهمه، وهداية أي قلبه أوجش، هذه حلكامس عرف إن أنت ما أنت أديكم متى إلا نذير دجن بحياه، إن أنا وأرسلنا كوان خدري النبي الله محمد بالحق بانقلد فيه، كريم يا ابن يوحى، بشيرا حالة بشارةيتها عدة كراعيس، والنذير الحالة دجن بحياههاي عدة كديدا، وين من أمة أمّا دي مجدّس إلا إجتياز خلا وحاتّي في هذا النحذاد النذير دجنبي حياته أمّا تخصّق هذيك كاهر رئي ننقدّقه بع الله أدرى سبحانه وتعالى ننقدّقه يا الله أدرى أمر ما ينمها بينيّ أمّا تخصّق نقول لها آدم عرّتي سب الله أدرى لكن أنت النوحية آدم ولا شرك مشرّن أنت آدم ينوح ولا حيّ سي شرك مشرّن إدم بخلال رسول أرسل إلى شرك وانه shan culimo oo ogood iyo suwaac iyo yaqooti iyo nasri iyo oo culimo ah oo allaha u caabuda iyaga markay dhinteen uu iblis si aad u xusoosataan haddii caabudama si aad u xusoosataan sanmiy ku kor suurooy ku kordhi suuro magacayooda u bixiya oo aqfadiista sidibay ahaay markay kuwi dhinteen ku ka dambeeyay kasa nabinna heli ruux la diray 950 iyo kuntan sanu daaci aha 950 iyo kuntan sanu afartan isagoo jira sida marka waxa weeyo umad kasto oo tagtay kiigu digli bil بشيراً حالقة بشاريتها اللي منيت تباع كقفكي كراعة والنذير حالقة دجنبيتها اللي منعصاقة كقفكي كعاسية وإن من أمة ما من أمة الأم دي ما شفته إلا أجلس الخلاء وحاتها في هذا حذاء النذير المجددة سدعترت هذا وإن كذبوك هذا كبينيان كون آل تشوك تاي فقد كذبواي بينيان الذين كوني من قبل مكهرين جاءتهم وحاطتهم تكوني هراء رسوله ورسوله هذه بالبينات عجائن عاد معجزات يو بالزبور الكتب يو بالكتاب الكتاب المنير أوضح ثم أخذت وانقبطي مركي الديدين الذين كوي كفروا قالوا بي وانبع بيوان وان هلاقي فكيف ذلك كان هاتنا كيري دفرد دير هلاقي كير ووحي كهرجي ويا الله سبحانه وتعالى ديدو دبوح دي كير ودفرد ويا الله سبحانه وتعالى وحوله نبي الله محمدا rusul badan ba ka ahay ruususha inta quraanka lagu sheegay rususha waan 29 meelaha laakiin boqol kun boqol iyo afri 20 kun ba anbiya abaalay sadex boqol iyo 12 ba rusulalay intaas oo dhan ummadoodii qayb diiday qayb aad be weelay markaa haday kuwan ku diidan kuwi ka horeeyay kuwan ba rusushoodii way diideen xujooyin aad aad bi suugur iyo bilkitaabii كتاب كلفتيش زبورتي شوهه سقلي عد على العام بليه عد فخاس على العام بليه كتب كتاب كانوا سجارة وحلووشة كتاب واضح حال ليه سفدر دمبل وشئ غيء إيه زبورتي شوهه سقلي وين يكذبوك هذا يكون فقد كذب وين بيني؟ الذين كوي من قبلهم كور كهري شاءة ومحاطمة رسولهم رفضادي بالبيانات عجوي عد عد واضحة. يوبي زبوري كتب، يوبي الكتاب الكتاب، المنير أعرض افتيمية، وحذ سكار الكتاب كله قصي، المنير كاسال الربيع المصفى، ثم أخذته عن قبتي بود الله وتعالى عقاب عنك قبتي، الذين كفروا جعلوا بي، إيه كان أحد نكيري، قبتي سئه، ثم ما سئه مده، ما شو خاف سنة بيجاده، الله مظل من سبحانه وتعالى، قلت رمي قاتتي، وما كورش علمي ان الله الله انزل ان من السماء سماء حقه ما انبيو فاخرجنا انصوصا ربيه بالماء به ثمرات ميد مختلفا على اختلافه الوانها مدي هي هل بي اخوكاي يا توبن ميدبل هل بيينو الجبال لأجل حمدو لجح عد لجح ياب بايس لحياله جددن حرير ماله بيض نوع عد عد يو حمر قد قدوذا مختلفن اس خلافا ألوانه هم ذا بكره برت الله فتاه سبحانه وتعالى مكوار هالشي سما ده بي يكسو داي ملا بي ku gududda kullana kuat, ku ca ku fara badan ku dheer ku gab intaas oo milooy is khilaafsan halka biyo kooda baxayaan ku qudratillaah ta'ala sida sidaasi adad sidaa sifa laakiin waxa ka fiican buura xarfi cimale iyo buura cadcad iyo buura gud gududan oo ismi dadku wax iskhilaafsan yihiin qaraabi bu su ko aydu madaw madaw xaggan markii luqada la yiraahdo ka fudud iyo ka xoog badan ka xoog badan baa xagga damac la mariya wa saa si faa'iido daylada wa sido alam tiran ma ugaatay masaka warashay annallaahu allaa anzal inud dajiy minas samaa samada xageeda ma aan biyo wa fa akhrajna ansoo saa arbihi bil maai samaraat minad mukhtalifan wa ikhtilaf sayahai alwaanuha midab kale inta midab ehe ku jirta inta daddana isku halbiye أو مختلف ألوانهم إذا بكيس خلاف سيني هاي. يو غرابيب كؤاد أمدوا سودن أمدوا أن برل هاي. ومن الناس دتك حجي سنة. وحنقابو الرئ. يودواب يدل صعد ك. يولا العامين عموليدا مختلف كوي خلاف ألوانهم إذا كذلك. سدي كوي هراكلي. سدي أرضي أكلي أمدهي أكلي. مرك مثلاً إعراب هذا أن ماري. من الناس دو حنقابي خبرك حج هرم marka من الناس dadka waxaa ka mid ah marka khalqi ba meesha ku jira khalqna minna naasid dadka waxan ka abuuray iyo wada waab iyo dhalsoocodka walaan caami mukhtalifna alwaanuhu kadalika alabur kadalika sidii kuu horo kale marka dadka dawaabtaan caamtu naasku dawaabti soo hoos gali ولا عامن العدم خاصا على العام دواب وكل مادة بالأرضة العام تي يدتك كل مادة على الأرض ويه وح اللك يقولك تل تلاب الجبال يدتك وحاكمده الله أبوه يود وابد الصعدة ولا العام النعم ولا إذا مختلف كويص خلاف سيني ألوانهم يذبحيسل كذلك سيد وحول الله ضو جيرا كدين كعاد كعرف قال سيدوك كل انما يخشى الله الا وحا كبقه فهمه من عباده دومه صحغوده العلماء و الله الا عزيز كغالب ويغفور و ذا علماء الله وح فهمه لليه الله وي كعبسدان وح للي وحا وح فهمه وح وح او وح عبده علماده مركو ولو كتابك الكريم كأيوه سنة نبغي ننكره كوسعة علمه الرواكة ولو علمي جسها بيرادها تضونه أو يساق بيونا آفن ليس العلم بكثرة الرواية ولكن نور يضعه الله في قلب ما يشاء والروح إلى دت قلب وينو إلى هي أتقرته وسادي له وعبد له هي أتقرته أو الله فهون يوين علم جواك كل شيء جيء برك معنوه إنما يخش الله الله وحابب قعبد وعد قاتها min ibadihi hadhumisa aqo al ulama kuwa ulimada allah arrahman yaqaanu ka inna in alladheena kuwa yatluuna qur'aana kitaabu allahi ilahi wa qaamu salaata salaadana uuga qosida salaad oo qayb kamida سرًا هو سهان وبحية يسون الأغين، وعلانية سمو قط أبحية يرجون وحيفجين يان تجارة قناص يخبل، لن تبور أن هلاك سمين وفي سادين قران ككو أغرية، وأكو اللفظ جيس أغرية، ومعنه سفهمة أكو عمل فلوة، ده دو حاشر قران كلفظ جيس الرميسان، لكن معنه سأن الرميسين، وهذا النجى نقول احتراق لديه قران هو معجزة لجمع ملفلكه روا، شيء خبل باب ساجي دي kuwa ku diibadaarki oo quraanka macnihiisa diidan mooga meeshey maraya kuwa quraanka aqriya haddii culimadu sida loo aqri quraanka wa ila adoo weeyse qaba ya fi'an inaad aqri do haddii kitab hayse inaad weeyse haysto oo ad weeyse qabto ya fi'an oo abdullah ibn umar bishi mar dambe uu quraanka wixii 10 iyo 10 gaacisaad oo mar dhameey wixii waa ka xog badanahay wixii toddobaadkii mar dhameey wixii waa ka xog badanahay bariga dambe uu duqobay wixii allaah taa ruqsaday nabiga الله haba marka inaga hada habka loo aqriya ugu wax ka yar lugu marka markaad quraanka aqri do meel bu kumaalintii diiwaanka ala mar soo kala bixin waxa ka soo aqriyo marka aad damayso ku jooga weli waa ku aqriyo oo ku amal falo weey ka waxa kale la yimaade salaadii oqaad deedi لكن sadaqadu sidoo baa waajib ah marka sadaqadu waajib ah iyo sadaqo jaaiz ah labadaba tadawuca labadaba bixin kor iyo hoos waa bixin hoos kor u bixintu waxay ku fiican tahay ninku إذا duu nin hanteela yahay maal ama nin wadaad ah lagu dayday yahay waa inuu dadka tuso نينك وذاتك إيه هذونا وحبب يحن لنا وعلى دي على دي على هني عن تا لكن صدقوا إنت هذا بدل سرتها كوفي عن هذا من أذو الصعده كرتون وينو حلو نو نو تمر إيو سيس موس إيو إن الذين قوى يطلون أغريا كتاب الله، Alla كتاب كيس أغريه، واقاموا صلاة سلادنا أوج صيتها إليه ماذا، وأنفقوا به مما كذزقهم الله، وأنفقوا به مما كذزق لهم أن كؤر إن الذين قوى يطلون أغريا كتاب الله، واقاموا صلاة سلادنا أوج، وأنفقوا به مما كذزق لهم أن كؤر زاغني سرًا هو سهان وبه wa alaniyata simu ubhiya yarjuuna oo la tabuudan markii fadaailal quraanka la muxuu ilaahay subhanahu وتعالى ta'ala sidan aji digan muxuu inoo gu sheegay quraanka aqriya maxal inoo yiri salaadtu kada liwafihum inu alla u uufiya dadka ujuurum ajriyalkooda oo yasiidahum oo kordiya min fadlihi awlala alla subhanahu wa ta'ala muxuu u amaanay dadkan quraanka aqriya ee salaadtu kaday zakadiy sadaqada سلمر خان وفضل ليس لا هل بلا حلكي حسنه او يلان 19 غور بلا لا بلا الى 700 الى ما الحساب صائمين توكل بلا حساب يا صابرين طيب بلا حساب محو الله سيده ولي يحي محو انه امره الله ليوفيهم يزيدهم وزياديو من فضله فضله انه الله سبحانه وتعالى غفور وكدا فوي شكور وشكر adomadiisad dambiga uu ka dhaafa kayle iyo shukurka macnisi waxa wey daacadii la yimaadaan uu ka aqbala dambiga ilayimaadaan uu ka dhaafa daacadii